90 ثلاث حقاق 150 وبنت لبون 40 هي 200 او 550 تمام تسوى الفريضة تاعك انشئت في خمس لبون وانشئت في اربع حقاق لان الحق ال50 فيها حقه وال200 4 50 أو خمس بنات لابون لان كل 40 فيها بنت لابون وال200 فيها 45000 تمام إذا اذا وصلت الى اذا زادت عن 120 واحده فكل ما زاد عشر ايش تغيرت ال30 وال40 وال60 فوق ال100 وال90 وال200 210 اربع بنات لابو وحقه لان 150 140 قصت 160 اربع بنات لابو و50 وعلى هذا فقص كل ما زادت عشر يترى يرفع طيب عندنا في الشرح يقول ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدما فله أن يعذي إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقه ويأخذه نعم أو كانت المعيبة المعيبة الماجز من وجبت بن علي بنت لبون في كم بنت لبون في أربعين بنت لبون لكن منهم موجودة عنده وعنده بنت مخاب أنزل منها ولا أعلى أنزل فإنه يدفع بنت مخاب ويدفع معها جبرانا وإذا كان ليس عنده بنت لبون وعنده حقه فإنه يدفع الحقه ويأخذ الجبران من أين يأخذه؟ من المصدح الذي, يأخذ الذي يبعثه الولي الأمر لقبض الزكوات يأخذ يسمى جبران فما هو الجبران؟ شاتان الجبران شاتان أو عشرون درهم عشرون درهم يعني كل شات بعشرة دراهم كل شات بعشرة دراهم هذا في آهد الرسول عليه الصلاة والسلام في آهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو عشرون درهم فهل العشرون تقويم أو تعيين الظاهر والله أعلم أنه تقويم وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مئتين وعراد أن يعدل عنها فهل يقول أنا أعطيك عشرين درهما فقط نعم إن كان تعينا أجزأ وإن كان تقويما لم يجزء والظاهر أنه تقويب نعم واضح الآن عندنا بنت مخاط وبنت لبون وحقة وجدع إذا واجبت عليه ببنت لبون بنت لبون ولسى عنده بنت لبون نقول أنت الآن بالخيار إما أن تدفع بنت مخاط ومعها شات أو عشرون ذرهم شاتان أو عشرون ذرهم وإما أن, أن تدفع حقة وهي فوق من تلبون ونعطيك شاتين أو عشرين ذرهم واضح وليس في غير الإبل جبران الإبل غير الإبل ما في جبران الجبران في الإبل الخاصة لأن الثنة وردت به قال فصل في زكاة البقر نقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الابل. يعني أن الأقسام اللي ذكرناها الأربعة تشمل البقر والإبل والأربعة البقر سميت بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيع تبيع ذكر أو تبيع أنثى لكل واحدة منه مسألة وفيما دون الثلاثين لا شيء لا شيء سبحان الله الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم الإبل من الخمس يبدأ نصابه وهذه من الثلاثين. مع أنها في باب الأضاحي نعم سواء لكن الشرع فوق العقول الشرع فوق العقول والواجب اتباعه ما جاء به الشرع وفي كل أربعين مسن المسن لها سنتان أنثى أول ذكر أنثى لها سنتان طيب ما بين ال 30 وال 40 يعني 10 9 وقت ليس فيه شيء في 50 50 اي وش ناتي 60 في في في او تبعتان لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيع في كل أربعين مسن إذن من أربعين إلى خمسين إلى ستين من أربعين إلى سبعين وخص صح أولى ستين من أربعين إلى ستين لأن ستين فيها تبيعات طيب في السبعين تبيع ومسن في الثمانين مسنتان في التسعين ثلاث تبعات في المئة تبيعاني ومسن صحيح تبيعاني هي ستين في الستين ومسنة في الاربعين طيب في مئة وعشرين في مئة وعشرين تبعات أو ثلاث سنة كالمئتين في الإبن كالمئتين في الإبن طيب إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار هل هو للمعطي أو للآخر نعم, نعم. الخيار للمعد لأنه هو الغالب قال ويجزئ الذكر هنا يعني في زكاة البقر يجزئ الذكر وفي زكاة الإبل لا فيه ابن اللبون الذكر لكن ما ذكره المؤلف ابن اللبون الذكر يكون بدل بنت المخارب إذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره و... وسيلز... نعم ذكره هنا دكره. نعم ذكره هنا لا ذكره قال ويجزئ هنا أي في ثلاثين من البقر التبيع وابن اللبون مكان بنت مخار, مكان بنت مخار. صح وإذا كان النصاب كله ذكورا في ثلاثة مواضر الذكر يزي في ثلاثة مواضر الموضوع الأول التبيع في ثلاثين من البقر والموضوع الثاني ابن اللبون كان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت المخاض وبنت المخاض تجد في إيش في خمس عشرين فإذا كان عنده خمس وعشرون من البيل قلنا ان عليك بنت مخال بكرة لها سنة قال ما عندي بكرة قلنا عليك بك جمر له إبي اللبون له سنتين الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا الثالث نعم الثالث إذا كان النصاف كله ذكورا فإنه يجزئ, من يجزئ أن يخرج منها ذكرا كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاط عليه ابن مخاط لأن, لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله ولأن الزكاة وجبت مواسارته فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى وخالف في هذا بعض آهل العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عينه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من العبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاف فإن لم يجد فابن لبون انذكر وإذا كان عنده ست وثلاثون ستة وثلاثون ستة جمال ففيها بنت لبون ولا ابن لبون ولا يجزئوا تم الهدى السنوات وهذا وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة أقرب إلى ظاهر السنة والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والطياس لأن انما انما يلزم بمثل ما له فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزم بأي تبئنا والقول الأول يقول لأن الشرعية قال ابن قنت لبون قنت مخاب حطة جدع فكيف نعذين الى ما, إلى ما جاء به الشرح لمجرد القياس وعليه فيقول الأحوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان نصاب كله ذكورا فإنه وجد ذكرا طيب ثم قال خصم في زكاه الغنم اذا كان ايش؟ نعم نعم كده بنقول الله نعم ما فيها المعبد الذي يبيع اللبن هو اللهين ما يضب ما في زكاة <تصفيق> الزكاء نفس الفقر ما في زكاة واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول واجب عليه الزكاة اللبن في قيوة أؤمن لا بأس نعم الزكاة مستنبع نائمة الحولة أو أكثر نعم أكثر يا حسن الاكثر ولو كان ست شهور ودقيقه هذا اكثر قال العلماء يعفى عن السلوم تسلوم يعفى نعم بالنسبه لجبر هل يقول الحب جميع ولا اذا وجب عليه بنت مخافه ظلش عنده الا شيء احبه هل يستوي فيه الشيطان او تقول حقه او يزاد عليها؟ لا ما يستوي. يستوي نعم نعم حمد حبكم الله وجب له جبران أو عليهم إذا وجب له جبران أو عليهم نعم وكان الزمن وكان الزمن الشافعين مرتفع في بعض السنوات يومهم يكون زمن الشياح يصل إلى أهم الحق هل ما اعتبر كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحق فالإنسان مهم راح يدفع فلوس أكثر من حقه بيجيب للحق يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يجب عليه بجر... جبران الآن أليس كذلك الغنب مرتفع قيامه وش بيختار يختار حقه يشتري الحقه ويدفعه أو, أو بنت مخاض بنت لبون الواجب عليه يعني ثلاثه اشهر باقي بقصه بشهر فجباق عايش على هذه معروفه ولا ولا المهم ان اذا كان أكثر من نصف معروفه فليس فيها شيء اذا كانت أكثر اكثر من نصف سائمه ففيها زكاه نعم يا سلامة الا <تصفيق> لا سبب المعمول به الان التي يشترا لها العلف ما فيها زكاه الصدقات ولا شيء لا لا ما أجب لأن الأحديث صريحة إذا كان السائل نعم الجوميس يقولون مثل البقرة العادية لأنها بقر أليفة أما بقر الوحش فإنها نوع من الصيد لا ذكت فيها ها كل حديث في صحيح البخاري كل حديث في صحيح البخاري اذا الحول الاكثر ولا اقلهم كل الحؤول ما فيها زكاة كيف؟ فيها المعلوفة هنا هي لكالباطل أعرفها الشفر الأكثر يعتبر الأكثر بلكن نعم بلكن كيف؟ بلكن شارك. لا شفر انثى انثى انثى ولهذا قليل يجزع الذكر هذا الأخير لا يجزء الذكر في الزكاة إلا في هذا المواضع الثلاثة نعم إلا ما يتكرر فقط شادر نعم ولا يدور نعم لا لان ان ما هي صريحه في الدلاله هذا السبب لكن لو هو صريح بالدلاله معناه انه هو قياس لا <تصفيق> صريح السنه نعم <تصفيق> ايه. ايه. هو والله ان عندنا ان التقويض الارجع عندي انها تقويض القياس اي نعم نعم طيب نقول ان ايش حقا اي نعم اي لا تفران واحده ما تكرر الله نعم بعضهم يقولون خلاف رفت بعضهم يقولون لا يختلف إذا قلنا عدمه مانع فإذا ل... شكفنا في السوم أو عدمه وقلنا إن السوم شرق لم تجب الزكاة وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة إذا شكفنا لان لأننا لم يتحقق المانع اي ما ما سوى اللا شك ولا وبعض الفقهاء قال المعنى واحد لكن كونهم يذكرون خلاف يدل على بينهم فرق يعني إذا قلنا الشرط صار لابد من تحققه اذا قلنا عدم مانع فعند الشك نلحق به ب... بالوجوب لأن المانع لم يتحقق نعم كيف سائل اين اكثر اين اكثر ما ترعاه او ما يطيب وتشيج وتبين هل الاكثر اطعامه اياها او الاكثر ما ترعاه كل هذا الذي قلت يصيد يعني في الظهر يخليها في الشعبان وتاكل لكنها إذا كان إن الشعبان ما فيها شيء ما فيها إلا قليل وأن أكثر ما تأكل على صاحبها فلسل السائل نعم بنت نعم تخرج ويأخذ عنده أربع من, من, ال... من الإبر لا على الشهر عليه الشهر لان ما دون ال 25 ما فيه اللغن يجب عليه بنت مخار يعني اشاء ابا بنت الذبون لانها اعلى سنا واشترى منها مخار والزائد له بعدين نعم ولبون ما اتوارك في ليس به شيء مثلا الخيل لو كان عندنا سائمه خيل فرق فلسفي يا زكي ما, ما دام لس... ليس التجاره الحمام طب الناس يربون الحمام اذا التجاره لا باس لكن بها تنميه عنده حمام كثيره وكل ما تولدت ما فرخته ذبحه واكله ما فيها زكاه ما. ايش ما. قبل تمام من حول نعم مو واجبه الزكاه عليه لما تم الحول وجب عليه الزكاه من مخار في ذمته لابو جنان حسب المخار لا المولى المهم انه وجبت عليه الان بنت مخار لما تم الحول وجبت الزكاه فاذا مات واحد بعد الحول وجب بنخار نعم امانه لكنه وجبت قبل ان تدفع فكان الدين في ذمته هو اعطى ما معلوم لا. ايه هذه وجبت الذكاه في ذمته الان فهي دين عليه ارايت لو, لو تلف كل الحلال اللي عندك تسقط لأنه واجبت وكان عليه أن يبادل وتأخيره هذا تفريط نعم لو أخر بلا تفريط قصري لو, لو أنه لم يتمكن من الزكاة بأول أمر فأخر بلا تفريط فقد يقال إنهم لا لا لا لازموا شيء فهل هذا اي طيب اولا زكاه بهيمه الانام نحن اذا عرفنا الشروط هان علينا الضريبه اشترط نعم اني اي هذه بعد كده بهيمه الانام الس... لا بد ان تكون سائمه اولا لا بد ان تكون من بهيمه الانام وهي الابل والبقر والغنم وما عدا من حيوانات ليس في زكاه إلا إذا عد إلا إذا أعد إلا إذا للتجارة فيقوم على التجارة عرفتم؟ طيب رجل عنده من الحمير نئة حمار لا زكاة عرفة ما لم تكن للتجارة كذا عنده مئة ضبل ما في زكاة ما لم يكن للتجارة عنده مئة فرس ما في زكاة ما لم يكن للتجارة لابد أن يكون من بهمة العام هذا الشرط الشرط الثاني أن تكون سائمة أن تكون سائمة يعني رائعة ترعى المباح دون المزهور ودون المحشوش ودون المشترى ترعى مما أنبته الله عز وجل السنة كلها أو, او أكثرها الشرط الثالث أن تكون معدة للدر والنسل يعني أنه اتخذها لنسلها لا للتجارة بها كما يوجد عند البادية يتخذونها للدر والنسل وما زاد عن حاجتهم باعو هذا لا يضب لا يقار هذه التجارة هي تنمية لكن ما زاد عن الحاجة يباع إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه الزكاة فهذه السائمة التي فيها الزكاة أما تقديرها في هذا يحتاج إلى غير حفظ حفظ يعني في 25, 36, 46, 61, 71, 61 هذه ترجع إلى الحفظ ترجع إلى الحفظ ما فيها شيء ضابط أما الضابط الأخير إذا زادت على 121 واحدة ففيها ثلاث بنات الأبنى ثم تستقر الفريضة الآن يأتي الضابط بعد إذا زادت على مئة واحد وعشرين واحدة حين عذن يأتي الضابط وش الضابط؟ في كل أربعين بين تلبون وفي كل خمسين حقا وبناء على هذا الضابط لابد أن يتغير الفرض كلما زاد كل زادت عشرة لابد أن يتغير الفرض كلما زادت عشرة طيب نحن نقوله في 100 في 121 3000 مسلم طيب في 130 هذه من تذكرت ما ذكر مو طيب طيب اذا زادها 121 ترى اذا لهبون ثم تستقل الفريده كلما زاد اشرا تغيرت الفريده شوف اللي... لا... لا... السياره هذه هل الاخيره والسفيه 130 نشوف كم فيها من من اربعينات سمعني 40 40 هذه وخمسين يكون فيها حقة وبنت لبون لأن في كل أربعين بنت لبون في كل خمسين حقة عندنا 130 فيها 50 مرة واحدة وفيها 40 مرتين إذن فيها بنت لبون وحقة في 140 كم فيها من الخمسينات فنتين بنتين لهم حقتين كان فيها ماربعينات واحدة لها بنت لبون إذن في مئة واربعين حقتان وبنت لبون في ثلاث حقا سهل ثلاث حقا طيب لو قال إنسان أبجأ فيها ثلاث بنات بلبون حقا ثلاث بنات لبون وحقه ما يسعى لأنه لا يجب أن يمتصر طيب فيه مائة كم فيها من أربعين أربع أربعين وأربعين ثمانين وأربعين من عشرين وأربعين من مستين وستين في مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقه كيف ثلاث بنات لبون؟ ليش؟ لأن فيها أربعين ثلاث مرات أربعين ثلاث مرات أربعين وأربعين وأربعين هذه مئة وعشرين وخمسين واحدة حقة هم؟ لا لا لا أنه سبعين كيف؟ مئة وسبتين شركة أربع من الخطر أين؟ قل قمناها؟ مئة أربع من أتلقون أين نعم؟ لأن ما تم العشر مدى ما تم العشر ما في عشر وقص شوف الأن كم قلت في في 160 أربعمل في 170 فيها 50 مرات وفيها 40, مرة. وفيها 40 مرة. ثلاث ثلاث بنا ثلاثون هذه مهم خمسين يجب أولا خمسين كم فيها حقها أربعين كم هذه أربعين كم هذه من ثلاثين أربعين أربعين أربعين إذن وثلاث بنات لبون ما فيه أشكره طيب مئة وثمانين حقتان وبنتالبو منين جاءت الحقتان من مئة يعني مئة فيها خمسين هذه حقتين ثمانين فيها أربعين وأربعين بنتالبو أصبع دقيقة هذه مئة وتسعين بالخيار 200 فيها 50 أربع مرات أو لا 50 أربع مرات فرضهم خمس حقاق خ... نعم المائتين فيها 50 أربع مرات صح أو لا إذن أربع حقاق فيها أربعين خمس مرات إذن أربع بنات لبون خمس خمس بنات لبون يخير المالك يقال إن شئت ادفع أربع بنات خمس بنات لبون لأن المائتين فيها أربعين تتكرر فيها أربعين خمس مرات وإن شئت أخرج أرضى حقاق لأن المائتين تتكرر فيها الخمسون أربع مرات واضح يا جماعة هذا ضابط ما فيه إشكال مكي نعم لا في اربع دقائق او خمس دقائق نعم لا في نقصت واحده يصير نقص إذا صارت 200 الا واحده احسبها مواليد احسبها مواليد هو يكون في ثلاثه في 90 ثلاث دقائق يعني وبنت لابونا يعني الرجل إذا, اذا نقصت عن العشر عن زياده العشره تدفع لي نعم ما يمكن. لا ما يمكن الخمسين ثلاث حقاب لو جعلتها ثلاث بنا ثلاث لبون يكثل ثلاثين ما بينهم شيء لو جعلتها أربع بنا لبون ظلمت المنالك لأن أربع بنا لبون إنما تجب في في مئة وستين لابد خمس حقاب وأنا أقول لكم ضابط كلما زادت عشرا بد أن يتغير الفرق لا بد إن بقي معك أكثر من عشر ترك خلطان يعني لو قسمت, ومثل عدد قسمت ثم بقي أكثر من عشر فعلا من خلطان أعيد النو مائتين وخمسين فيها خمس فقال لأن فيها الخمسين خمس مرات صح؟ خمسين وخمسين وخمسين وخمسين, وخمسين, وخمسين طيب مائتين بنت, بنت لبون واربع حطاب صح خل نشوف جميع مائتي واربعين ما أصبلي ما مائتي واربعين كم فيها اربعين من مرة ست مرات خمس للمائتين صح ولا لا واربعين واحد إذن لنا أن نخرج ست بنات لبون آه. أو أربح حقاق للمعتين وبنت لبون صح هذه القاعدة أظن إن شاء الله مهي مشكلة بس حتغلط ال تجيب الحقاق لبنات لبون والبنات لبون اللي حقاق ولا ماهيش كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حق نعمش على هذا طيب في البقر انتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زعلها الخمسة الأسطر يكون اللي بعل ان متى يزع الذكر في الزكاة نعم نعم نعم نعم لم يجد في نصر وإذا لم يجد أحسن فيها, فيها موضع يجزع الذكر وإن فلا وقلنا لكم إن بعض العلم يقول أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه لا يجزع الذكر فيما عينه الشرع ففي خمس وعشرين جملا على هذا الرأي بنت مخام ولا يجزع الذكر له سلام بل من كل مثال هسان وإن لم تكن في ماله يشتريها وعلم ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو لنوته فيجب أن نتبع ما جاء بالشارع وذكرنا لكم من القرى الثاني الذي يقول إذا كان نصاب كل قال إنها لا يكلف ما ليس في في ماله والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاط إن لم تكن فابن لبون ذكر لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلا عن الأنثى بل جعل الذكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنه لأن بنت المخاض كم وابن لبون سنتان فجبر نقصه عن الأنثى بزيادة سنه فإذا كان كذلك فلابد أن يدفع النقص وقلنا إن هذا هو الأحوال طيب الغنم وهو درسنا الجديد الليلة إن شاء الله قال فصل ويجب في أربعين من الغنم شاتن شاتن فاعل في أربعين من الغنم شاتن فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد بل فقط تسع تسعا وثلاثين شاتا فلس شيء لأنها نقصت عن النصاب إذن أقل نصاب الغنم أربعون شاتا والواجب فيها شاتا واحد وفي مائة وإحدى وعشرين شاتا الوغص كم ثمانون ثمانون شاة ما في أشعة في أربعين شاة شاة شائط واحدة وفي مائة وعشثين شاة شاة شائط واحدة سبحان الله ثمانون شاة ما في أشعة ما في أشعة وهذا من تسير الشر إذا يسر الله لنا فالحمد الله وفي مائتين وواحدة كم الوقص مئة واحدة ما بين مئة واحدة عشرين إلى مئة واحدة ثمن إذن الوقص في, الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول <تصفيق> ثمن طيب و... ثم في كل مئة شاف يعني إذا زادت على واحدة في كل مئة شات استقلت الفريضة كم فيه ثلاثمئة ثلاث شئة فيه ثلاثمئة وثلاثمئة وثلاثمئة صح؟ لأن ما تمت المئة بعض وإذا لم, إذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول كم الوقص من 200 و واحدة إلى 329 لا 200 و واحدة ثلاث شيائر ثلاثمائة ثلاثمائة ثلاثشياء ثلاثمائة ثلاثشياء إذن من 200 و واحدة كم؟ 189 188 لا إلا 128 صح 128 لأنه ما بين 211 إلى 400 128 طيب هذا أ... هذا يعني أكثر وقص أكثر وقص يوجد في, في الغنى ما بين فرق 211 إلى أربع مئة وضع جماعة ولفيسكال اللهم افتحوا كم في مئتين ثلاث شئ ثم في كل مئة شات إذا زادت عن مئتين واحدة في كل مئة شات كم في ذات في أربع مئة هذا واضح قولنا لا هي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ليش؟ لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإن نثبت الفرض الذي قبله كما قلنا في تسعة عشر من الإبل كم فيها؟ ثلاث شياء وخمسة عشر عشرين أربع المهمة أنا قصد عن الفرض الثاني فان تبع الفرق الاول في 201 ترشيه في 330 ترشيه في 390 ترش طيب 500 و ما فيش كده نعم في نعم في كل 100 يعني بعد ما تتعدى 201 في كل 100 شاة ايه تصير 4 شياه لا ما عندك عندك هنا مع فقط في كل في كل من بعد 200 و... واحده لا في كل 300 في كل 100 اي لا يا جماعه طيب اذا ان شاء الله ما في اشكال زكاه فين بالضبط احسن ما في اشكال إشكالها أنك, إنك ما تغيب أن مقتال الفرود إذا غيبت مقتال الفرود سهل عليها أقصرهم ما هم؟ البقر لا البقر البقر ما يبيها لا فرضين ثلاثين واربعين بس فهي أقصر نعم يقول ثم في كل مئة شاء والخلطة يضم الخاء يعني الاختلاط تسيير المالين ك الواحد الخلطه ظاهر كلام المؤلف الخلطه في تسيير المالين ك الواحد العموم وليس كذلك وانما مراده الخلطه في بهيمه الانعام الخلطة في بهيمه الانعام تجعل المالين ك المال الواحد وليس الخلطة في ايها الخلطه يعني اختلاط المالين انا عندي مثلا غنم وانت عندك عند جميع تجعل المالين كالواحد فاذا كان عندي 20 شاة ش... ش... ش... ش... وعندك 20 شاة فعلى الزكاه على النساء لكن تجعل المالين كالمال الواحد قد تفيد يعني وجوب زكاة فيما لم يجب وقد, وقد تصدد الزكاة فيما, فيما وجعه نعم طيب بعدين نذكر خالب إذن الخلطة هي الاختلاق أن يختلط المالان قال العلماء والخلطة تنقسم إلى قسمين خلطة أعيان وخلطة أوصار خلطة أعيان وخلطة أوصار خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بيننا في الملك أن يكون مشتركا بيننا في الملك مثل أن ندث من أبينا غنما رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاتن الثمانونة الآن مشترك بين, ال... بين الابنين اشتراك أوصاف ولا اشترك عيان, عيان. يعني عين عين الغنم هذه انا لنصفها وانترك نصفها نعم لأحد ابنين نصفها وللثاني نصفها هذه شركة عيان تقوم بالإرث تقوم بالشراء وبما نشتري غنما نشترك فيها أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن هذا اشتراك هذه اشتراك أعيان اشتراك الأوصى أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله